التسجيل الخامس استمع إلى النص ثم استخرج منه الكلمات الناقصة وانطقها مسائل العقيدة هي كل ما وجب على المسلم التصديق به كالإيمان بالله ومعرفة أسمائه وصفاته والإيمان بالملائكة والكتب والرسل ومعرفة ما وجب لهم وما يستحيل عليهم والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره